انك انت العزيز الحكيم وقيه المسيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر من مقتكم أفصحكم تدعون إلى لِمَانَ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَدْ نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ذلك بأنه إذا ادع يا الله وحده كفرتم واشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليم الكبير هو الذي يريكم ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له دين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم تلاقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد ق اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب